سحابة على حصن النظير لم يغادر بن النظير ما زالت أبواب حصنهم موصدة وإذ بمشهد غريب يراه المسلمون سحابة خانقة تخيم على الحصن لا برد فيها ولا ماء ولم تأت من السماء بل صعدت من الحصن سحابة غبار لم تثرها دوابهم فدوابهم متوقفة ثارت من البيوت فبعد أن أناخوا إبلهم وهيأوا بغالهم وحميرهم بدأوا يحملونها بالذهب والفضة والثياب وخرج حا خامهم الخائن حيي بن أخطب يحمل كيسا من الجلد يسمى المسك مملوءا بالذهب والفضة ليضعه على إحدى دوابه لم يكتفوا بحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه توجهوا نحو الأبواب والنوافذ يعالجونها يخلعونها ثم يراكمونها على ظهور الدواب وبعد أن انتهوا أبعدوا أسرهم عن البيوت لكنهم لم يغادروا عادوا إلى البيوت يحملون العتل والفؤوس والمعاول يهوون بها على الجدران والأعمدة حتى خرت الأسقف وارتفعت سحابة الغبار تلك وكلما خر سقف سعوا نحو أخشابه فانتشلوها من بين الأكوام وحملوها على الدواب كي لا يستعملها المسلمون فتحت أبواب الحصن فشاهد الصحابة الخراب فأدركوا هدفهم فأرادوا إشعارهم أن تلك البيوت والأموال لا تعني لهم شيئا ولو كان المال يهمه صلى الله عليه وسلم لخلع خواتم النساء وأساورهن وأقراطهن وحليهن ولصادر جمل ابن أخطب بما حمل فهو ثروة طائلة تدعم خزينة الدولة الإسلامية تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يغير رأيه بعد رؤيته لعمليات التخريب بل بادر المؤمنون بقطع النخيل وإحراقها معهم فجن جنونهم وهم يرون هذا النبي لا يأبه بما هدموا ولا بما أخذوا ولا بما تركوا تساءل الصحابة هل عليهم إثم فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين غادر يهود نحو خيبر فاستقبلهم أبناء عمومتهم ليجتمع حقدان في حصن واحد وفي أحد الأيام تسلل الطاغوت ابن أخطب ومعه كيسه المليء بالمال يتلفت خشية أن يراه أحد تدخل إحدى الخرائب وبدأ الحفر فيها ثم أنزل الكيس ودفنه وعاد وعاد أيضا إلى نشاطه الخياني ضد الدولة الإسلامية بالتخابر مع قريضة والوثنيين ونزلت سورة الحشرى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فما هو الحشر؟